تقولوا الله يكتب ما يبينون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفّ بالله وكيل أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِهِ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 الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاستبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن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 117. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا 118. وإذا بتحية فحيوا بأحسن منها الله كان على كل شيء حسيب